انكم بالناس تذا سموات فيا وعيني وان في كل سما وَغَيَّنَ السَّمَاءَ أَنذُرْ بِمَقَاضِ حَوَافِظُ رَذِكَ تَفَقَّ فَإِنْ أَغْرَقُ فَقُلْ أَنذُرُكُمْ فَإِذَا قَصَمَ مِسْلاَقَةَ يَغْثُو وَثَّ إِذَا عَمُسُ لُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَنْ لَّا قالوا لو ساء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أحد